كان صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة مكانش لسه اتعمى للمنبر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بعد ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جنبي شجرة كلا فكان بيتكئ عليها فقالت امرأة من الأنصار او رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبره قال ان شئتم فجعلوا له منبره فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فصاحت النخلة صياحة الصبي الصحابة سمعوا النخلة بتعيط بتصيح بتئن لأنها افتقدت يد النبي محمد صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه شوفوا حضن النبي يعمل إيه فضمها إليه وهي تئن أنين الصبي حتى سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها جزع الشجرة بيحن وقلبك وقلبي وقلب حضرتك ما بيقنش ما بيحنش ما بيشتأش مش ملهوف على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ما اشتقش ازاي قلبي ما يبقاش ملهوف على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حن الجزع